ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون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 راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه وأولئك هم المهتدون ان الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك, أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون